أ ر ب ط ا ل ج ر ح وقاوم وامسح الدمع الحزين لن ينال الحزن منا لن نساومنا من من النذير قدها قد قدسنا في النسر ناحت ق د ه ا أ د م ى الفؤاد أ م ة ا ل ق ر آ ن تاهت قد تغاشاها السواد أ ر ب ط الجرحى وقاوم وامسح الدمع الحزين لن ينال الحزن منا لن نساوم ي ن ا النذير من لصرخات الذكاء لا من لانات الصغار من ل أ م ت ن ا تعاني تشتكي ذلا وعار أشتكي اربط ت ك ي الأنواع الجرح وقاوم وامسح الدمع الحزين لينال الحزن منا لن نساومنا ا ل ن ل ي م ا ر لن نساومنا ي ل ن ل ي ل لن يدوم الظلم كلا نور فجر الحق ات منذ ج ل ل ي ل ي سيبدو ق م ه عذب فرات لن يدوم الظلم كلا نور فجر الحق ات امه ا ل إ س ل ا م هلا ل يرجع الماضي التنيد هل يعود المجد يزهو في ربانا من جديد اربط ا ل ج ر ح وقاوم و س ح ا ل م ع الحزين لينال الحزن منا لن نساوم من النديل ل ن ا ل الحزن منا لنساومنا النذير اربط ا ل ج ر ح وقاوم وافسح الدمع الحزين لن س ا و م ن ا النليل اربط الجرح وقاوم وسحي الدمع الحزين لينال مننا. لن ينال الحزن منا